وبعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و ه ر ي ر ة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أ ب و بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر ل أ ب ي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يقول لا اله إ ل ا الله فمن قال لا إ ل ه إ ل ا الله عصم مني ماله ونفسه إ ل ا بحقه وحسابه على الله فقال أ ب و بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ف إ ن ا ل ز ك ا ة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل قال ت ت ه م عمر ل ى ن ع ع قال م رضي الله عنه فوالله ما هو إ ل ا ان ر أ ي ت الله شرح صدر أ ب ي بكر للقتال فعرفت أ ن ه الحق أ خ ر ج ه أ ح م د والبخاري ومسلم و أ ب و داود والترمذي و ا ل ن س ا ء وابن حبان ا ق ر أ قول أ ب ي بكر الصديق رضي الله ت عنه ا ل ى ع والله لو منعوني عقالا وفي ر و ا ي ة عناقا كانوا يؤدونه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على م ن ع لو منعوا عقالا والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير لو منعوا حبلا كان يؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلهم أ ب و بكر على م ن ع ف أ ي ن أ ب و بكر رضي الله عنه فقد أ ض ع ن ا البعير بما عليه بل عقرنا ا ل ن ا ق بكر ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة يا أبا بكر فرض ك ف ا ي ة و ص ل ا ة العيدين قيل إ ن ه ا س ن ة م ؤ ك د ة و ز ك ا ة الفطر في أ ي ا م ن ا تخرج بالدولار ل أ ن ه عندهم أ ف ض ل مما أ و ص ى به خليلك محمد صلى الله عليه وسلم عقالا يا أ ب ا بكر تقاتلهم على منعه ان ص ل ا ة ا ل ج م ع ة لم تعد أ ا ج ب ه عند مذاهب ا ل ف ر ق ة والخلاف على النساء والمسافر والعبد المسلم و أ ن ت يا أ ب ا بكر ت س أ ل عن الحبل قال ابن حزم و ر أ ى أ ب و ح ن ي ف ة ومالك والشافعي أ ن لا ج م ع ة على عبد ولا مسافر واحتج لهم من قلدهم في ذلك باثار و ا ه ي ة لا تصح أ ح د ه ا مرسل و س ا م فيه هريم وهو مجهول وقال ا ا الحكم ابن عمر وضرار ابن عمر وهما مجهولان ولا يحلوا الاحتجاج بمثل هذا المحلة ل ل بمثل على ث ث فيه أربعين وهم عمر عمر خمسة تسعة و ابن حزم قال مالك والليس تجب ا ل ج م ع ة على من كان من المصر على ث ل ا ث ة أ م ي ا ل ولا تجب على من كان على أ ك ث ر من ذلك وقال الشافعي تجب على أ ه ل المصر و إ ن عظم وما أ من كان خ ا ر ج المصر فمن كان بحث ي يسما ع ل ن د ا ء فعليه أ ن يجيب ومن كان بحث ي لا يسما ع ل ن د ا ء لم ت ل ز م ه ا ل ج م ع ة وقال أ ب و ح ن ي ف ة و أ ص ح ا ب ه ت ل ز م ا ل ج م ع ة جميع أ ه ل المصر س م ع ا ل نداء أ و لم يسمع ولا ت ل ز م من كان خ ا ر ج المصر س م ع ا ل نداء أ و لم يسمع قال ابن حزم كل هذه ا ل أ ق و ا ل لا ح ج ة لقائلها لا من ق ر آ ن ولا س ن ة ص ح ي ح ة ولا س ق ي م ة لا سيما قول أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ص ح ا ب المحل خ م س ة على س ت ة وخمسين قالا طريق لقد يقول يا أبا بكر حبل لا يساوي شيئا لو مر به إنسان في طريق لنحاه برجله يا أبا حبل لو برجله الزهد يقول الله عز وجل في بكر به بكر زكاة مر منع عز والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ل أ ن ف س ك م فذوقوا ما كنتم تكنزون قال ابن حزم و ا ل ز ك ا ة و ا ج ب ة في حلي ا ل ف ض ة والذهب وقال أ ب و ح ن ي ف ة بوجوب ا ل ز ك ا ة في حلي الذهب و ا ل ف ض وقال مالك إ ن كان الحلي ل ا م ر أ ة تلبسه أ و تكريه أ و كان لرجل يعده لنسائه فلا ز ك ا ة في شيء منه ف إ ن كان لرجل يعده لنفسه ع د ة ففيه ا ل ز ك ا ة ولا ز ك ا ة على الرجل في حليه السيف و ا ل م ن ط ق ة والمصحف والخاتم وقال الشافعي لا ز ك ا ة في حلي ز ه ب أ و ف ض ة قال ابن حزم أ م ا قول مالك فتقسيم غير صحيح وما علمنا ذلك التقسيم عن أ ح د قبله ولا تقوم على صحته ح ج ة من ق ر آ ن ولا س ن ة و أ م ا الشافعي ف إ ن ه علل ذلك بالنماء ف أ س ق ط ا ل ز ك ا ة عن الحلي وعن ا ل إ ب ل والبقر السوائم أي التي ترعى في المراعي ولا ترعى تعمى قال ابن حزم وهذا تعليل فاسد ل أ ن ه لم ي أ ت ي به ق ر آ ن ولا س ن ة وقد علمنا أ ن ا ل س م ا ر والخضر تنمي وهو لا يرى الزكاه فيها المحل على خمسة ستة ونعود مع أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وقفوا عند كتاب الله لم يقل أ ح د ه م إ ن ن ي أ ر ى كذا أ و ا ل م س أ ل ة عندي حكمها كذا ل أ ن ا ل ر ؤ ي ة عندهم كانت في اتجاه واحد قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير عمر بن الخطاب أبو حفص أ م ي ر المؤمنين هذا الجبل الذي يقف بجانبه كل الذين اتخذهم الناس أ ن د ا د ا يقفون مجتمعين ك ح ص ا ت أ ل ق ي ت في المحيط عمر لا يرى إ ل ا السمع والطاعه وليس عنده إ ل ا سمعنا و أ ط ع ن ا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم عيين بن حصن بن ح ز ي ف ة فنزل على ابن اخيه الحر ا بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او شبانا فقال عيين لابن اخيه يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير ف ا س ت أ ذ ن لي عليه قال س ا س ت أ ذ ن لك عليه قال ابن عباس ف ا س ت أ ذ ن الحر ل ع ي ي ن ف أ ذ ن له عمر فلما دخل عليه قال هي يا بن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر يا أ م ي ر المؤمنين إ ن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو ويدخل أ وأعرض م ر بالعرف ا ا ل ل عن ج ه ن وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين وكان ن والله جاوزها وقافا هذا تلاها عليه ما عمر ع كتاب الله أ ر ج ه ا ب والبيهق خ ويدخل ا ر ي عمر ا بن الخطاب على ش ي ب ة ا بن عثمان حاجب ا ل ك ع ب ة و ا ل ك ع ب ة بداخلها ذهب و ف ض ة فقال عمر لقد هممت ألا أدع ولا إلا فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قال س م ت ه بين ا م م س ل قال ي ن شيبه قلت ما أ ن ت بفعلي قلت لم ا قال شيبه قلت لم يفعله ص ا ح ب ك قال هما ا ل م ر آ ن يقتدى ب ه م أ خ ر ج ه ابن أ ب ي شيبه واحمد والبخاري وابن ماجه لا جدال ولا سمعنا وعصينا بل قلوب أ ح ب ت محمدا صلى الله عليه وسلم في ص ا ر أمره ه و ن ه وفعله و ر الاولى ئ ح ت ه ع ي ه بردا س ا م ع ل هذه القلوب ف يكفي الأولى ي أ ن ي س ت ن ع عمر ل ل آ ي ة ليقول الحر ا بن قيس وكان و ق ف ا عند كتاب الله وفي ا ل ث ا ن ي ة يكفي أ ن يعلم عمر أ ن حبيبه صلى الله عليه وسلم لم يفعل كذا ليتوقف ونمضي نحن معه نشتم ر ا ئ ح ة المسك ك أ ن ن ا خلفه رضي الله عنه يتقدم إ ل ى الحجر ا ل أ س و د فيراه حجرا فيقول إ ن ي لاعلم لا أ ن ك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال ثم قبله أ خ ر ج ه مالك والحميد ي وابن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د والدارم والبخاري ومسلم و أ ب و داود وابن م ا ج ة والترمذي و ا ل ن س ا ء و أ ب و يعلى وابن خ ز ي م ة وابن حبان ر ح م ة الله عليك يا عمر فقد تبدل ا ل أ م ر وتغير ولم تعد ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة حجر فكل ا ل ح ج ا ر ة عندهم ا ل آ ن يسجد لها من دون الله وتحول الحصى إ ل ى أ ئ م ة م ز ا ه د ومشايخ طرق وصار ا ل أ ع م ى يقول أ ر ى كذا والمفلس يقول ا ل م س أ ل ة عندنا وصرنا نصوم رمضان بشهاده اعمى ل أ ل هلال رجب وانت تقول لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ذكرتنا به يا عمر فاعد علينا حتى نسمع اسمه مليون مره فقد اشتقنا لسيرته وسماع اسمه فلم نعد نسمع الا قال ابو حنيفه وراى الشافعي و ا ل م س أ ل ة عند مالك وتقول ا ل ح ن ا ب ل ة والطرق ا ل ص و ف ي ة و أ م ر ا ء الجماعات الذين بال الشيطان في اذانهم وضرب عليهم نوما طويلا ذكرنا به يا عمر فالذي وقع لنا بعدكم لم يقع ل أ ح د من قبل اللهم إ ل ا إ ذ ا كان في بني إ س ر ا ئ ي ل عند عجائز خيبر يقول النووي بعد أن ذكر حديث عمر هذا الحديث فيه فوائد هذا أن بعد عمر ذكر منها استحباب تقبيل الحجر ا ل أ س و د في الطواف بعد استلامه وكذا يستحب السجود على الحجر أ ي ض ا بان يضع جبهته عليه فيستحب أ ن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور و ا ن ف ر د مالك عن العلماء فقال السجود عليه ب د ع ة واعترف القاضي ع ي ا د المالكي ب ش ز و ز مالك في هذه ا ل م س أ ل ة عن العلماء لما مالك ق ا ل ك ل م ة ح خلف قال لا ده ش ز و ع م ا ا ل ر ق ل اليماني فيستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد بعد استلامه هذا مذهبنا وقال ابو ح ن ي ف ة لا يستلمه وقال مالك واحمد يستلمه ولا يقبل اليد بعده وعن مالك ر و ا ي ة أ ن ه يقبله وعن أ ح م د ر و ا ي ة أ ن ه يقبله والله أ ع ل م شرح ا ل ن و و يا لمسلم على امير المؤمنين لقد جعلوا ا ل أ م ر على الاستحباب و أ ض ا ف و ا عليه السجود على الحجر ثم قامت م ع ر ك ة وكانهم أ ق س م و ا بما يحلفون به ل أ ن ن ي لا أ ع ر ف أ ن يتفرقوا ويختلفوا إ ذ ا قال الشافعي ا ل ر ق ن اليماني يستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد بعد استلامه فلا بد أ ن يكون أ ب و ح ن ي ف قد قال لا يستلمه فيقول مالك و أ ح م د يستلمه ولا يقبل اليد بعده م ع ر ك ة لا تتوقف وحرب ضروس في كل أ م ر من أ م و ر ا ل إ س ل ا م ولا تعرف من الذي كلف هذا أ و ذاك أ ن يقول ويخترع ويؤلف وعمر ما زال هناك وسيظل في قصره في ا ل ج ن ة ب ر ح م ة الله يردد علينا كلماته ولولا أ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وما زلنا في بيت عمر و ا ل ز ر ي ه التي بعضها من بعض مع ابنه عبد الله عن الزبير بن عربي قال س أ ل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س ت ل م و و ي ق ب ل ق ا ل ا ل رجل قلت أ ر أ ي ت إ ن ز ح همت أ ر أ ي ت إ ن غ ل ب قال جان ر أ ي ت باليمن ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س ت ل م و و ي ق ب ل و ا احد ه أ ح م د والبخاري والترمذي و ا ل ن س ا ي هذا إ ي م ا ن ه م و هذا ما تعلمه و من نبيهم و هذا هو ا ل م ي س ق سمعنا و أ ط ع ن ا و عن و ب ر ة ا ب ن عبد الرحمن قال كنت جالس ا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أ ي ص ل ح ل ي أ ن أ ط و ف بالبيت قبل أ ن آ ت ي الموقف فقال نعم قال ف إ ن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى ت أ ت ي الموقف فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل ان ي أ ت ي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان ت أ خ ذ او بقول ابن عباس ان كنت صادقا اخرجه احمد ومسلم والنسائي وهذا لم يتركه ايضا الذين حملوا على عاتقهم م ه م ة تحريف الكلم عن مواضعه فلا بد من ت ع ف ي ل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بكل السبل و ل أ ن هذا الحديث في صحيح مسلم والنووي ش ا ر ح هذا الصحيح شافعي المذهب فجعل إ ن ه بقوله يبدأ الباب بقوله باب استحباب القدوم طواف ل ل ح و ا ل س ي بعده ع ف ج ا ل أ م ر أ و ل ا على الاستحباب وكل إ ن س ا ن ي ق ر أ هذا الحديث فهو على هواه ل أ ن ا ل أ م ر مستحب مع أ ن النووي لا يستطيع أ ن ي أ خ ذ أ م ر ا للشافعي أ و فعلا على الاستحباب ثم يقول النووي هذا الذي قاله ابن عمر هو إ ث ب ا ت طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافه سوى ابن عباس وكلهم يقولون إ ن ه س ن ة ليس بواجب إ ل ا بعض أ ص ح ا ب ن ا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم والمشهور أ ن ه س ن ة ليس بواجب ولا دم في تركه شرح النووي 8 على 217 عبد ل ى الله بن عمر الذي تربى أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ العلم عنه يقول في حزم فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعف بالبيت قبل ا ل يأتي أن م ولكل ق و ا ن نفسه و و و ي أدخل ث ي ر ا ا من ن الذين س في دائرة ا ج د ل والخلاف التي ورست عن بني إسرائيل ونقول للنووي ولكل ل ورست ا بني عن داروا في فلك التقليد للمذاهب إ ذ ا كان ابن عمر رفض ر أ ي ابن عباس فما بالك ب ر أ ي جميع أ ص ح ا ب المذاهب ا ل م ع ر و ف ة و ا ل م ج ه و ل ة إ ن ه ا كبصاق بصقه صاحبه في كنيف عندنا س ن ة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا النور كله وسمعنا واطعنا ونترك الذين آ م ن و ا بالخلاف ربا وبالمذاهب نبيا وقيل وقال دينا نتركهم مذهب يقول عليه دم ويرد ا ل آ خ ر عليك ليل طويل فرق يقول الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تولوا عنه و أ ن ت م تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إ ن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لتولوا وهم معرضون مازلنا مع الذين قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوه وعرفوا قدره وقدر ما جاء به فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كانت ا م ر أ ة لعمر تشهد ص ل ا ة الصبح والعشاء في ا ل ج م ا ع ة في المسجد فقيل لها لم ا تخرجين و ق د ت ع ل مين أ ن ع م ر يكره ذلك و ي غ ا ر قالت وما ي م ن ع ه أن ي ن هني قال ي م ن ع ه ق و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ا ت م ن ع إ م ا ء الله مساجد الله أ خ ر ج ه أ ح م د والبخاري ومسلم نعم ي م ن ع ع م ر ا بن الخطاب رضي الله عنه وعن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل فقال سالم أ و بعض بني والله لا ندعهن يتخذنه دغلا قال ف ل ت م صدره وقال أ ح د ث ك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا أ خ ر ج ه أ ح م د وعبد بن حميد والبخاري ومسلم و أ ب و داود والترمذي وابن حبان وقد ك س ر الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اعتاد الناس ذلك وصاروا يسمعون عقب كل حديث ولكن قال فلان ولكن أ ع ا د فلان ونقول أ ي ن عبد الله بن عمر يلتم وعن ر هؤلاء الصم والبكم ل ا و م و ع سالم بن عبد الله بن عمر أ ن ه سمع رجلا من أ ه ل الشام وهو ي س أ ل عبد الله بن عمر عن التمتع ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إ ن أ ب ا ك قد نهى عنها فقال عبد الله عبد عمر بن أ ر أ ي ت إ ن كان أ ب ي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ أ م ر أ ب ي نتبع أم أمر رسول ام ل ل صلى الله عليه ل ه و س ف ق امر ل الرجل بل أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ر ج ه ا ل ت ر م ز ي وهذا الرجل الشامي الذي جاء ليتعلم وجد نفسه ف ج أ ة امام قول لعمر بن الخطاب في مقابل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا لا اختيار ولا خيره ا حتى وان كان في المقابل رجل في م ك ا ن ة عمر ا بن الخطاب اما ومنذ ظهور مذاهب العفن فان التائه يقف مترددا بين أ م ر لله تعالى أ و لنبيه صلى الله عليه وسلم وبين قول لصاحب مذهب ضاض الشيطان في صدره وفرغ ابن عمر ي س أ ل الرجل أ م ر أ ب ي نتبع أ م أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل ك أ ن ا ل إ ج ا ب ة هي نور عينيه ونبض قلبه فيتنفسها بل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجادل لم يقل هذا عمر هذا أ م ي ر المؤمنين هذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في ا ل ج ن ة فيه ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلذذ ا ل أ ع ي ن كل هذا وملء أ ر ض من هذا يذوب عندما يوضع بجانب محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كانت خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس انظر هناك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يجلس على منبره هناك أ م ر ما سوف يحدث فلندخل لنرى ماذا هناك من خلال حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا س ت ن ع خاتما من ز ه د وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم ثم إ ن ه جلس على المنبر فنزعه فقال إ ن ي كنت أ ل ب س هذا الخاتم و أ ج ع ل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا أ ل ب س ه أ ب د ا فنبذ الناس خواتيمهم أ خ ر ج ه الحميدي وابن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د والبخاري ومسلم و أ ب و داود والترمذي والنسائي و أ ب و ي ع ل ى وابن حبه هل شعرت بشيء و أ ن ت ت ق ر أ هذا الحديث هل سمعت صوت أ ح د غير الذي أ ر س ل ه الله ر ح م ة للعالمين صنع خاتما من ذهب فصنعوا مثله نبذه فنبذه و لم يأمر أحدا بشيء أحدا فقط يكفي أ ن يفعل و أ م ا م ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لم ي س أ ل أ ح د منهم عن نوع الذهب ومعياره ع ن وما هو الوزن الذي يحرم لبسه ولا عن ن س ب ة النحاس فيه لم يفعلوا ذلك ل أ ن الله عز وجل أ ك ر م ه م فلم يعاصروا بقايا مذاهب بني إ س ر ا ئ ي ل إ ن ه م خير صحب لنبي كريم وها هم و ب أ م ر واحد ي أ ت ي ه م عن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتركون شيئا أ ص ب ح يجري في عروقهم انها الخمر و ا ل إ د م ا ن مئات المؤتمرات تنعقد و آ ل ا ف ا ل أ ب ح ا ث تعرض فيها وخبراء من شتى أ ن ح ا ء ا ل أ ر ض يحذرون من التدخين والخمر و توضع القوانين و ت و ك ع ا ل ع ق و ب ا ت ا ل ق ا ت ل ة و التي ن ج ة ي ا ل ي تها كانت ص ف ر ا لكانت إ ن ج ا ز ن و لكن ذلك كله و ا ل إ ت م ا ن في ز ي ا د ة و ا ل ضياع ينتظر الجميع و كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يشون ع ي على وجود الخمر في بوتهم ي ك أ م ر من م ق و م ا ت ا ل ح ي ا ة و جاءه م م ح م د صلى الله عليه و سلم نبي أ م ي لم يعقد مؤتمرا ولم يتحدث خبير من الناس بل ي أ خ ذ ن ا أ ن س بن مالك لنرى من خلال قوله ق م ة من قمم السمع والطاعه قال أ ن س بن مالك رضي الله عنه إ ن ي لقائم أ س ق ي أ ب ا ط ل ح ة وفلانا و ف ل اذ ن ا إ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر ف ق ا ل و م ا ز ا ك قال حرمت الخمر قالوا أ ه ر ق هذه القلال يا أ ن س قال فما س أ ل و ا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل وفي ر و ا ي ة عن أ ن س بن مالك أ ن ه قال كنت أ س ق ي أ ب ا ع ب ي د ة ا بن الجراح و أ ب ا ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر ف أ ت ا ه م آ ت فقال إ ن الخمر قد حرمت فقال أ ب و ط ل ح ة يا أ ن س قم إ ل ى هذه ا ل ج ر ة فاكسرها فقمت إ ل ى مهراس لنا فضربتها ب أ س ف ل ه حتى تكسرت أخرجه مالك وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو أن الأولى أنس سألوا والبخاري الخمر خبر والترمذي يمر رجل حرمت الرواية راجعوها الرجل هؤلاء عنها مالك ومسلم وابن داود والنساء وابن حبان كان قال فما ولا يعلى فيقول يكفي وفي شيبة بعد إن قد وفي ا ل ث ا ن ي ة قال أ ب و طلحه يا انس قم إ ل ى هذه ا ل ج ر ة فاكسرها لقد كانوا خير من استجاب لنداء الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه و أ ن ه إ ل ي ه تحشرون أ م ا إ ذ ا عرض أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم على أ ر ب ا ب المذاهب والفرق ف إ ن ه م يصورون ك أ ن ه م حمر مستنفره فرت من ق ص و ر ة فسوف يجادلون في ا ل م ا د ة التي صنعت منها الخمر وعدد ا ل أ ي ا م التي مرت على النقيع وحجم ا ل م ا د ة التي ي ب د أ من عندها التحريم وهذا المذهب يحب وذاك الفريق يكره ويخرجون بعد البحث سكاره ا قال ر أ هذه في فتح ب ابن ر شرح ي الحديث متين وخمسية تلاف قال ا خمس ستة حجر انت سمعت انك حد قال الخمر حرمت اكسر يا انس اسمع بدا بن حجر فتح الباري. ونقل ا ل ت ح ا و ي في اختلاف العلماء عن ابي ح ن ي ف ة الخمر حرام قليلها وكثيرها والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر و ا ل ن ب ي ابي ل م ط خ لا بأس به أ من ش يوسف ء كان إ ن منه م يحرم ا القدر الذي ي ك ر وعن و أبي ي س لا ب أ س بالنقيع من كل شيء و إ ن غلا إ ل ا الزبيب والتمر قال وكذا حكاه محمد يعني ابن الحسن الشيباني عن أ ب ي ح ن ي ف ة وعن محمد ما أ س ك ر كثيره ف أ ح ب إ ل ي الا أ ش ر ب ه ولا أ ح ر م ه قال ابن حزم ف أ و ل فساد هذه ا ل أ ق و ا ل أ ن ه ا كلها أ ق و ا ل ليس في ا ل ق ر آ ن شيء يوافقه ولا في شيء من ا ل س ن ة ولا في شيء من الروايات ا ل ض ع ي ف ولا عن أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولا صحيح ولا غير صحيح ولا عن أ ح د من التابعين ولا عن أ ح د من خلق الله تعالى قبل أ ب ي ح ن ي ف فيال عظيم ة م ص ي ب ة هؤلاء القوم في أ ن ف س ه م إ ذ يشرعون الشرائع في ا ل إ ي ج ا ب والتحريم والتحليل من زوات أ ن ف س ه م ثم ب أ س خ ف قول و أ ب ع د ه عن المعقول المحل السبعة على صفحة على هذا هو الفرق بين أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقي أ و ا م ر ه وبين الذين مرضوا على النفاق والله تعالى قد ذكر لنا حال ا ل قد ذكر ر ف يقول ي ي ن ق الله تعالى فمن يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره ل ل إ س ل ا م ومن يرد أ ن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ك أ ن م ا يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون انظر اليهم. الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كانوا المثال الحي رسول إليهم إلى صلى عليه وسلم وكيف للسمع لتعرف ل والطاع ل س م ع هذا المعنى العظيم في قوله تعالى يشرح صدره ل ل إ س ل ا م عن س ا ب ت عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول ي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني س ل م ة وهم ركوع في ص ل ا ة الفجر وقد صلوا ر ك ع ة فنادى أ ل ا إ ن ا ل ق ب ل ة قد حولت فمالوا كما هم نحو ا ل ق ب ل ة أ خ ر ج ه أ ح م د ومسلم وابو داود و ا ل ن س ا ء و أ ب و ي ع ل ى وابن خزيمه كانوا في ا ل ص ل ا ة رجال من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم مر بهم رجل علم أ ن ا ل ق ب ل ة قد حولها الله نادى عليهم وهو م أخبرهم في الصلاة أخبرهم أن القبلة أن قد ت ح ل ل ت ت ف ح و و النبات هذا هو ا إ ي م ا ل ل ل ه وهذا هو ا ا ن ب الطيب عندما يروى بماء طيب هل سمعت جدلا؟ هل سمعت صراخا وعويلا لو عرض ا ل أ م ر على ع ص ا ب ة الذين تفرقوا واختلفوا من ع ب د ة المذاهب والفرق والعجل بقايا بني إ س ر ا ئ ي ل ل ر أ ي ت فريقا لطم الخدود و آ خ ر شق الجيوب و س ا ل س ا يدعو ب د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة ولادخلوك أ في غيابات الجب و ل م تخرج إ ل ا برحمه الله أ م ا الذين شرح الله صدرهم ل ل إ س ل ا م وهو نور الله إ ل ى خلقه فتحولوا من إ د م ا ن الخمر إ ل ى ك ر ا ه ي ة الخمر ب أ م ر واحد في يسر يسرهم الله إ ل ي ه ت ن ظ ر إ ل ي ه م وهم يشربون الخمر ف ك أ ن ه م خلقوا لها ولن يتركوها إ ل ا بترك ا ل ح ي ا ة فينزل التحريم فتراهم يتركونها ب ر ح م ة الله و ك أ ن ه م لا يفعلون شيئا وتتحول القبل فيتحولون و أ ي ن م ا كان أ م ر الله كانوا أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم أ و ل ئ ك الذين وصفهم ع ر و ة ا بن مسعود الثقفي عندما بعثه كفار م ك ة ل م ف ا و ض ة النبي صلى الله عليه وسلم عند ا ل ح د ي ب ي ة فرجع عروه إ ل ى أ ه ل م ك ة وقال أ ي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على, على قيصر وكسر والنجاشي والله إ ن ر أ ي ت ملكا قط يعظمه أ ص ح ا ب ه ما يعظم أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم م ح م د والله إ ن تنخم ن خ ا م ة إ ل ا وقعت في ك ث رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده و إ ذ ا أ م ر ه م ا ب ت د ر و ا امره ا ب ت د ر و ا يعني مين اللي ا ع م ل ا ل أ و ل ا ب ت د ر و ا امره و إ ذ ا ت و ض أ كادوا يقتتلون على وضوئه و إ ذ ا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون إ ل ي ه النظر تعظيما له أ خ ر ج ه ابن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د والبخاري و أ ب و داود و ا ل ن س ا ء و أ ب و ي ع ل ى وابن خ ز ي م ة وابن حبان صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله ورضي الله عن أ ص ح ا ب ك كانوا يعرفون قدره وقدر طاعته وقدر ما يخرج من فمه ولا يقبلون بعد قوله حرفا اخر حتى و إ ن كان ظاهره صحيحا عن أ ب ي الصوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ي أ ت ي إ ل ا بخير فقال ابو شير بن كعب مكتوب في ا ل ح ك م ة إ ن من الحياء وقارا و إ ن من الحياء س ك ي ن ة فقال له عمران أ ح د ث ك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك أ خ ر ج ه ابن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د والبخاري ومسلم ف إ ذ ا قال صلى الله عليه وسلم قولا فلسنا في ح ا ج ة إ ل ى قول غيره بل ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم تغيير ك ل م ة و ا ح د ة في أ م ر ا له ل و إ ن ادت هذه ا ل ك ل م ة الغرض من ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى عن سعد بن ع ب ي د ة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ي ت مضجعك ف ت و ض أ وضوءك ل ل ص ل ا ة ثم اضطجع على شقك ا ل أ ي م ن ثم قل اللهم أ س ل م ت وجهي إ ل ي ك وفوضت أ م ر ي إ ل ي ك و أ ل ج أ ت ظهري إ ل ي ك ر غ ب ة و ر ه ب ة إ ل ي ك لا م ل ج أ ولا منجا منك إ ل ا إ ل ي ك اللهم امنت بكتابك الذي أ ن ز ل ت وبنبيك الذي أ ر س ل ت ف إ ن مت من ليلتك ف أ ن ت على ا ل ف ط ر ة واجعلهن آ خ ر ما تتكلم به ق ا ل ا ل ب ر ا ء ف ر د ت ه ا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي أ ن ز ل ت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي ارسلت اخرجه ابن ابي شيبه واحمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابو ي ع ل ى وابن خزيمه وابن حبان حتى هذا التبديل الحرفي والذي قد يقول فيه بعض اهل اللغه انه لا يخل بالمعنى ل أ ن رسولك الذي ارسلت هو محمد صلى الله عليه وسلم, ونبيك الذي أرسلت هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقال للبراء لا ونبيك الذي أ ر س ل ت وفي هذا أ ي ض ا رد على الذين يدعون أ ن ه م يمكنهم أ ن يزيدوا في دين الله لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يحتج بحديث الرجل الذي دخل في ا ل ص ل ا ة ولحق النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر له ذلك ثم س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ص ل ا ة أ ي ك م قائل هذه ا ل ك ل م ة سكت الناس ثم قال الرجل أ ن ا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ر أ ي ت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أ ي ه م يكتبها أ و ل يحتجون ويقولون هذا الرجل زاد في ا ل إ س ل ا م شيئا لم يعلمه إ ي ا ه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره له والنبي صلى الله عليه وسلم أقره نقول على ذلك اقره ل ل قولكم النبي صلى الله عليه وسلم م ش ك ة في أ على ذلك فليس كل كلام زاده واحد من عند نفسه أ ق ر ه النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث البراء الرجل قال ورسولك الذي أ ر س ل ت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك غير ا ل ك ل م ة ولم يقر البراء عليها إ ذ ن كل أ م ر أ ق ر ه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح للناس أ ن ي ز ي د ا ن ا ا ل د ي ن ا ل ل ه أ ر ي ف و ا ل ي ل ف ن ه ي ن الى ا ل ت ح ر ا ل ت ا ن ه ب ن ا ب م ث ل ه ذ ا ا ل ح د ي ث إ ل ى ظ ل م ا ت ا ل ت ح ر ي ف و ا ل ت ب د ي ل ف إ ن ك س ت ج د ق و م ل ت ر ي ف و ا ل ت ر ي ف و ر ي ف ا ر ي ف ا ل ت ي ا ل ت ي ا ل ت و ا ل ت و ا ل ت ي ف ا ل ت ي ف و ا ل ت ي ف والتحريف والتحريف و ا ل ت ا ل ت ح ل ت ح ي ف و ا ل ت ي ف و ا ل ت ر ي ا ل ت ر ي ف و ت ي ف و ر ي ا ل ت ح ر ي ف والتحريف و ا ا ل ح ر ي ف ا ل ت ح ر ي ف و ا ل ت ر ي ف و ا ل ت و ا ل ت و و ي في هذا الحديث ثلاث سنن م ه م ة م س ت ح ب ة ليست ب و ا ج ب ة احداها الوضوء عند ا ر ا د ة النوم فان كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء ا ل ث ا ن ي ة النوم على الشق الايمن و ا ل ث ا ل ث ة ذكر الله تعالى ليكون خ ا ت م ة عمله لقد ضاع الحديث هنا لان هذه على مذهب النووي سنن هذه مذهب مهمة مستحبة كل واحد حسب هوى وليست ب و ا ج ب ة على أ ح د من خلق الله من أ ي ن جاء النووي بهذا اللغو والهراء من الذي أ خ ب ر ه أ ن ه ا سنن م س ت ح ب ة و أ ي شيطان أ و ح ى له ب أ ن ه ا ليست بواجبه ة كل ذ ه بالله عنها الأسئلة الطائفين والعزة لا يسأل عنها النووي لأن النووي لا عما يسأل لأن يسأل يفعل عقيدة في ومن حقه أ ن يقول محمد بن عبد الله صلى اذا ل ل عليه وسلم ه إ أ ت ي ت مضجعك ف ت و ض أ وضوءك ل ل ص ل ا ة ثم ا ت ج ع على شقك ا ل أ ي م ن فيقول النووي هذه سنن مستحبه ليست ب و ا ج ب ة ماذا لو أ و ح ى كل شيطان إ ل ى قرينه أ ن يقول وراء كل أ م ر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه س ن ة م س ت ح ب ة وليست بواجبه ة الصلاة إذا إلى قمت فكبر ذ ه سنة مستحبة وليست ب و ا ج ب ة ثم ما م اقرأ تيسر ع ك من ا ل ق ر آ ن م ج و انه ح د ش ط ا برض ز ي هذه سنة مستحبة و لا ي س ت ض ع اله ن فاعلم أ ل الا إ ه إ ل الله هذه س ن ة م س ت ح ب ة وليست ب و ا ج ب ة هنا س ي ت ح و ل ا ل إ س ل ا م إ ل ى ا ل ف ق ه على ا ل م ز ا ه ب ا ل أ ر ب ع ة وطرق ا ل ا ل ص و ف ي ة وقلوب العارفين لها عيون ويصبح كل تافه فقير في دين السنه ا ل م س ت ح ب عن عياد ب ن عبد الله عن أ ب ي سعيد الخدري قال كنا ن خ ر ج إ ذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ز ك ا ة الفطر عن كل صغير وكبير حر أ و مملوك صاعا من طعام أ و صاعا من أ ق ط أ و صاعا من شعير أ و صاعا من تمر أ و صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان حاجا أ و معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أ ن قال إ ن ي أ ر ى قال إ ن ي أ ر ى أ ن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك الناس جاهزه والنبي مات النبي والنبي س م جاهزة أ مات أخرجه أبدا ما عشت أخرجه مالك والدارم والبخاري ومسلم وأبو داود والنساء وأبو يعلى وابن خزيمة وابن يعلى خزيمة حبان في هذا الحديث ذكر أ ب و سعيد ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشأن زكاة الفطر ثم ذكر ما كان في عهد م ع ا و ي ة و ر أ ي م ع ا و ي ة من أ ن مدين من ص م ر ا ء الشام وهي القمح تساوي صاعا من تمر و أ خ ذ الناس بذلك ورفض أ ب و سعيد رضي الله تعالى عنه ذلك ج م ل ة وتفصيلا و و صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليقول ك ل م ة ط ي ب ة من أ ر ض ط ي ب ة ف أ م ا أ ن ا فلا أ ز ا ل أ خ ر ج ه كما كنت أ خ ر ج ه أ ب د ا ما عشت ومعاويه ة في ذ ا الوقت كان أ م ي ر ا للمؤمنين وله حق السمع و ا ل ط ا ع ة على جميع المسلمين ولكن اي سمع واي ط ا ع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع و ا ل ط ا ع ة على المرء المسلم فيما أ ح ب أ و كره إ ل ا أ ن يؤمر ب م ع ص ي ة ف إ ن أ م ر ب م ع ص ي ة فلا سمع ولا طاعه اخرجه أ ح م د وعبد بن حميد والبخاري ومسلم و أ ب و داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وهذا الذي قام به م ع ا و ي ة لو عرضناه على أ ت ب ا ع السلف والخلف وعبده ا ل ط و ا غ ي ت و أ ص ح ا ب العمائم بكل أ ل و ا ن ه ا لافتوك ب أ ن م ع ا و ي ة أ د خ ل تعديلا لابد منه ل أ ن دين الله يحتاج إ ل ى تجديد مستمر حتى يساير تقدم ا ل إ ن س ا ن ي ة أما أبو س ع ي د الحضري الذي تربى أ م ا م محمد صلى الله عليه و س ل م و أ خ ذ الدين من فمه الشريف ولامس صوت النبي صلى الله عليه وسلم أ و طار أ ذ ن ي ه كان يؤمن أ ن دين الله قد اكتمل و أ ن ن ع م ة الله قد تمت و أ ن أ ي تبديل أ و تغيير أ و ز ي ا د ة أ و نقصان كل ذلك عبث من عمل الشيطان وقرر الصحابي الكريم أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر كما كان يخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن خالف في ذلك أ م ي ر المؤمنين ل أ ن أ م ي ر المؤمنين رجل يصيب إ ن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويخطئ ان خالفه وتجب هنا فرضا مخالفته